аррахмян علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان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 وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ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 يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فَإِذَا شَقَّتِ السماء فكانت سوردة كالدهان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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خاف مق فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَ أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان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 إنس قبلهم لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كانهن الياقوت والمرجان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 فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان حورم قصورات في الخيام فبأي آلاء ربك تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقر حسان فبأي علاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال